طال السفر طال السفر عمتي <متشف> زينب عمتي طال السفر طال السفر طال السفر <متشف> شفت المصاعير وان السفا عما يسير شوق <متصفيق> الحب ما رد خبر وانا على حالي سهران سفوا عم اشكي لك وحشتي واللي عليه شلون دارت حسرتي والدموع بعيني عمت اخليقني يا غورتي لو ذكرت يا مثال كانوا كان اخواتي وجميعتي بهم هو الغير بطل عمال وحشة وطويلة حالي السهاق عمّ على بالي شوق وعليلة قلب انكسها وانا بونيني شوق وحنيني وانا بونيني شوق وحنيني طال السفر طال السفر عمّا يسير انا شفت الوصايا قال السفر عمّا يسير شوق الحبايب ما رد خبر وانا على حالي سهرنا ليالي وعد على حالي سهرنا ليالي قال الصفاء قال الصفاء انا شو احكي لي شو اقول عن ابو هي شكلي ليا لا والذوب والظنون اللي بقلبي تغلي ابكي واسواتي يدور بالمنازل تاع عقلي صورهم بعيدني يا لي بصبرتي اجلي يبچى حالي ليل المنازل عشت بقا جف ذكرياتي وطل غازي كف وانا بحسيرتي تحرق موجتي وانا بحسيرتي تحرق موجتي قال السفا قال السفا عملا يا شفت المصار على الصفار عما يا زينه شوق قمر يت نجمات ليالي قلب ليش ما يميل طيفي يعاشي عايشي طيفي بيا ويلي والصبح يكسير لخاطي عم النواب هير ترثي لحالي راح النظام غبر الخراطير اذكر دلالي مال الدهر وانا وزماني وداهي وداهراوي القلب القلب شاجي دم حيلي وداوي انا لا مجروح لا مجروح حتى جعي وداوي هوه هو الخادم مصطفى الشمري بقلم أشاعر الحسيني محمد الحتشامي كورال أحسين المالك <مش> الهندسة الصوتية والتوزية يوسف الصبيحاوي النشر والتوزيع مؤسسة أهل البيت العراق بغداد الزعفرانية المنتج المنفذ لهذا العمل مصطفى الدبي, مصطفى الدبي.